كنا قد وقفنا على اركان الايمان السته ووقفنا على الركن الرابع من الاركان هو الايمان بالرسل الذين ارسلهم الله تعالى والايمان بهم هو من اركان الايمان كما قال الله جل وعلا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۗ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ انسان فاردين واحد هو كافر من جميع الرسل انصر ربنا جل وعلا كذب قومه هي المرسلين الذين الله هن اول الرسل وما عادلت تسليمهم بنبي الله نوح كانهم كذبوا بجميع الرسل رددوا الصوم ونوهين المرسلين قال الله سبحانه ان الذين يصدقون بالله ورسوله ان يريدوا ان يهدوا بين الله ورسوله يقولون نؤمن بما اوتينا ونؤمن بما انزلتم نريد ان نستحد بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا فان كفروا بنبي واحد او رسول واحد كفروا بالجميع فمن كفر بعيسى ومحمد كاليهود او كفر بمحمد كالنصارى فمن كفر فانه كافر بالجميع والانيمان بالرسل بِأُمنِ إيمانًا تفصيليًا وإيمانًا إجماليًا إيمانًا تفصيليًا بمن عرفنا اسمه من الرسل ومن ورد ذكرهم في القرآن خمسه خمسه من المرسلين نبيًا ورسولًا وكذلك إيمانًا تفصيليًا ان لو نعرف اسمه ميم كما قال ربنا سبحانه واوشل ان قد قصصناهم عليك من قبل واوشل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما هذا بالنسبه بايمان الرسل الايمان بالرسل يقتضي طاعتهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الايمان به واعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر وجنا مع انه نعر ورجاء فلا يعبد الله الا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان بالرسول يكتب الايمان به انزالتي وان اورسلو من عند الله عز وجل ويكتبي طاعتهم ابتداءهم ومعدتهم انه هذان الناء تختبر به ايمان الرسل والايمان باليوم الاخر اليوم الاخر, الآخر الموعود به يوم القيامه يؤمن باليوم الاخر لانه بعد اليوم الاول وهو يوم الدنيا الدنيا هي اليوم الاول والقيامه هي اليوم الاخر واليوم الايمان باليوم الاخر هو كل ما كان بعد الموت يشمله الايمان باليوم الاخر نعاد القبر ونعيمه سؤال الملكين وكل ما يكون بعد القبر من الايمان باليوم الاخر والبعد هو شو الحساب والدين الاعمال المرور على الشرع والنيه الجنه والنار كل تفاصيل ذلك نؤمن بها جملة لا تفصيلا اي هو ايمان بيوم الاخر ولا اشك في شيء مني اما هناك في شيء انه هو كافر مرتد عن الاسلام قال الله تعالى جزى الذين كفروا ان لن يبعثوا والبلاء ربنا تبعثنا كما نفى النبي عنك قال ان شاء الله يسر فيجب الايمان بيوم الاخر الايمان جازما حاشدا الايمان بالقدر خيره وشره نؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شفر فهو بتقدير الله سبحانه لم يكن صدفة قال الله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم لا في كتاب من قبل أن أضرأها إن ذلك على الله يكين قال سبحانه من أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله طير الله ويرسل والقدر لهما مر... له مراتب اربع المرتبه الاولى العلم ان الله عالم كل شيء في الاجل عالم كل ما يجري ما كان وما يكون الى ما لا نهايه له مركبه العلم من جاء هذا سفر مركبه الثانيه الكتابه في اللوح المحفوظ ان ان الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ما يجري من شيء الا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ما عطل من مصيبه في القاضي وادياكم الا في كتاب يعني اللوح المحفوظ الحليه اول ما قرت الله القلم فقال أكتب. قال الله اكتب قالوا ما اكتب فجر القلم بما هو كائن الى يوم القيامه ومن يحد كتابك فهو كافر مرتد عن دين الاسلام المرتبه الثانيه المشيئه مشيئه الله النافذه وهي ان الله تعالى يشاء الشيء ويريده فما من شيء يحدث لو قد شاءه الله وأراده كما في اللوح المحفوظ ولا يفع شيء بدون مشيئته سبحانه أو إرادته مرتبة الرابع الخلق والإيجاد الله خالق كل شيء إذا شاءه وأراده خلقه سبحانه واوجده فكل ش... فكل شيء ومخلوق لله سبحانه ومن خلق الله وهو من خلق الله وهو فعل العباد وقصد الشارع هذه هي المراتب الاربعه وقد جمعها بعض اهل العلم في يديه فقال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتقوين علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتقوين عجب علينا أن نؤمن هذه الأركان الستة Lepi hie arkanu l-imani Adha wa sallallahu wa sallim A'la nabiyina muhammad A'la alihi wa sahbihi a'l-ma'in